بوك تو جيوين وتسعون ثلاثة وتسعون الجمل التابعه باستعمال ان كان ما اذا كان الجمل التابع باستعمال كان ma اذا kan Nie wiem czy on mnie jeszcze kocha. La adri in kan yahubuni. La adri in kan Nie wiem czy on wróci. La adri in kan La adri in kan saya'ud. Nie wiem czy on do mnie zadzwoni. لا ادري ان كان سيخابرني لا أدري إن كان سيخبرني إن كان حقا يحبني سيعود czy on do mnie zadzwoni? Zadaję <Y sobie pytanie, czy on o mnie myśli. Zadaję sobie pytanie, czy on o mnie myśli. Czy on ma kogoś innego? Inni le atasa'alu ma iza kana ladejhi wahidatun uchra. Inni atasa'al ma iza kana ladejhi wahida uchra. Zadaję sobie pytanie, czy on kłamie. Inni le atasa'alu ma iza kana yakwib. Inni atasa'al ma iza kana czy on w ogóle o mnie myśli? Ma iza kana yufakiru fija haqqan? Ma iza fija haqqan? Czy on w ogóle ma inną? Ma iza kana ladejhi wahidatun uchra? Ma iza kan ladejhi wahida Czy on w ogóle mówi prawdę? Me iza kana haqqan, yaqulu ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ ونتحى، هل هو ينادي لي حقا؟ لن أشك ما إذا كان يريدني فعلا إني أشك ما إذا كان يريدني حقا. ونتحى، هل هو يكتب لي؟ لن أشك ما إذا كان سيكتب لي.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 ما إذا كان حقا يريدني؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟